آتِلًا كَفَّرًا عنهم سيئاتهم ولن نجزينهم أحسن الذين كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاه ذاك لتشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعلموا الصالحات لن دخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذاؤذي فإذاؤذي في الله جعل فتنة ناسك على بالله ولإضاجة من ربك لا يقول إنكما معك أ وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المُنافقين وقال الذين كفّون الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكافبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترضون ولقد أرسلنا نوح إلى قوم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون